ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى الهدي هديها محمد صلى الله عليه وسلم أشهر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة شر باب الثاني في أركان الحج وواجباته وفيه مسألة أركان الحج أربعة الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الزياره السعي بين الصفا والمرض أما الإحرام فهو نية الحج وقصده نية الحج وقصده لأن الحج عبادة محضة فلا يصحه بغير نية بأجماع المسلمين أي عبادة من العبادات تفتقر إلى نية فالحج من أعظم هذه العبادات أنها المالية والبدنية والمالية فتفتقر إلى نية بإجماع المسلمين والأصل في ذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والنية في الأعمال في الأعمال كلها محلها القلب أي عمل تنوي بقلبك ولا داعي للتلفظ بها فالتلفظ بالنية في العبادات بدعة إلا الحج إلا الحج استثنى العلماء التلفظ بنية الحج لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكن الأفضل في الحج النطق نطق بها معينا النسك الذي نواه لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بعمرة وحجة أو لبيك اللهم بحج فالنية هنا, هنا في الحج والعمره يجوز التلفظ بها لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك الثاني الوقوف بعرفه طبعا هذا ركن بالإجماع بالإجماع والدليل الإجماع جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ووقت الوقوف, ووقت الوقوف بعرفه من بعد الزوال يوم عرفة يعني إمتى عند الظهر عند الظهر إلى طلوع فجر يوم النحر إلى تاني يوم في الفجر مع أن الاصاب أن هو يصيغ إلى مزدلفة بعد الغروب، ولكن العلماء قالوا لأصحاب الأعذار يجوز أن هم يقفوا، يذهبوا إلى عرفة ويقفوا بعد غروب الشمس إلى فجر يوم النحر، يجوز لهم ذلك أصحاب الأعذار. الثالث طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة. يعني ايه بعد الافاضه من عرفه انت بتفيض ثم تروح تذهب الى مزدلفه ثم في الفجر بتبدا تعمل ايه ترمي وتنحر وبعدين ها تذهب تطوف طواف الافاضه وبعدين تحلق او تقصر فلا يكون الا بعد الافاضه من عرفه ويسمى طواف الفرض وهو ركن بالازمه خواف الإفاضة ركن بالازمه لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نظورهم وليطوفوا بالبيت العزيق الرابع السعي بين الصفا والمروه وهو ركن السعي بين الصفا والمروه ركن لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما أتم الله حج مرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروه قوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي يبا السعي بين الصفا والمر ركن من الأركان الحج فمن أسقط ركنا من هذه الأركان حجه باطل حجه باطل إلا إن أتى به إلا إن أتى الركن حتى لو فات محله يعود ويأتي بهذا الركن حينها ينقلب الحج من البطلان إلى الصحة واضح؟ يعني واحد وهو في الميقات المكان اللي بيحرم منه لم ينوي ومر من الميقات دون النية حتى لو لبس ملابس الإحرام ولكن لم ينوي لم ينوي حج أو عمره هذا يلزمه أن يعود إلى الميقات مرة ثانية ثم يحرم يقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة حج ثم بعد ذلك يدخل ويتم المناسك طيب لو مر من الميقات ولم يحرم وما عاد مرة ثانية ولم يعد مرة ثانية إلى الميقات نقول له يلزمك الفدية يلزمك الفدية وهي ذبح شاه في أهل مكة وتوزيعها هناك يلزم الفدية وهي ذبح شاة يوزعها على فقراء مكة وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها فمن ترك ركنا منها لم يتم حجه حتى يأتي به حتى يأتي به كما ذكرنا يعني الأركان الأربعة دولي أخونا الأركان الأربعة لو واحد ترك ركنا منها بطل حجه إلى أن يأتي به فإن أتى بهذا الركن خلاص حجه صحيح حجه صحيح طالما انه ما زال في أيام الحج وقته محدود. وقته محدود وبعدين, وبعدين. يعني, يعني مثلا ما يكونش احرم او ما يكونش وقت عرفه او ما يكونش طافه طواف الافاضه او ما يكونش صعبه نصف المروه يبقى هذا هزر ده بيهزر بيهزر يبقى مع السلامه يروح بلدهم وبعد كده ايه هيلزموا الدم ويلزموا الحج من قابل يعني دفع طلع للتوبة دفع فلوس دي كلها عشان راح يهزر ويرجع ده باهزار لو سترك الاربع اركان دولي ببيهزر حتى لو جاهل لان دلوقتي يلزمه ان هو يتعلم احكام الحج واحكام الحج هنا فرض عين عليه يلزمه ان يتعلمها يتعلمه. المسألة الثانية واجباته الحج الواجب يزبره الدم الواجب يزبره الدم الاحرام من الميقات المعتبر له شرع ان اهتمها قال لي هنا من اركان الحج الاحرام وهنا الإحرام من الميقات المعتبر له شرع ما الفرق ما الفرقه؟ ان في مكان هيحرم منه المكان اللي يحرم منه ده واجب انه يحرم من هذا المكان بخلاف النطق بالإيه بالحج او العمره فهو الإحرام الاحرام فرق بين الاحرام وبين المكان الذي يحرم فيه فرق بين الإحرام وبين المكان اللي هو الميقات المكاني الذي يحرم فيه فالإحرام ركن والمكان الذي يحرم منه يجب عليه أن يحرم من هذا المكان واضح؟ تمام؟ واجب الوقوف بعرفة إلى الليل لمن اتاها نهارا يعني لازم تقف بعرفة لغروب الشمس لازم من أفاض قبل الغروب يلزمه أن يعود إلى عرفه مرة ثانية فمن أفاض قبل غروب الشمس وما ذهب إلى عرفه مرة ثانية نزل قبل الغروب ما يلزمه ما يلزمه يلزم الدم يلزم يلزمه, يلزمه الدم لي لأنه لما أتم الوقوفة بعرفه طب ليه أن يلزمه الدم والنعش حق باطل البقاء للليل واجب وليس ركنه البقاء للليل واجب وليس ركنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب كما سئت إن شاء الله في صفة حجته وقال خذوا عني مناسككم يبقى دلوقتي واحد وقف بعرفه من بعد الزوال إلى غروب الشمس حجه صحيح طيب لو أفاض إلى مزدلفه قبل الغروب بنصف ساعة أو بساعة نقول له يلزمك الدم لأن الأصل الإفاضة من عرفات تكون بعد الغروب وليس قبل الغروب لأن المشركين كانوا يوفضون قبل ينزلون من عرفه قبل غروب الشمس فأراد أن يمسلم مخالفته فأراد صلى الله عليه وسلم مخالفتهم الفرد أو الواجب الثالث المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل بيفيض معرفات إلى مزدلفة بعد الغروب فيبيت بمزدلفة هذه الليلة فالمبيت بمزدلفة واجب من الواجبات إلى منتصف الليل يعني ليه منتصف الليل يا جماعة؟ لأن أصحاب الأعذار من الممكن أنهم يذهبون لمكان رمي الجمرات في منتصف الليل أصحاب الأعذار هو ككبر السن أو المرض أو ما شابه ذلك لأنه يبقى فيه مشق عليهم لو خرجوا بعد الفجر من مزدلفة إن وافاها قبل لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك المريط بمنى ليالي أيام التشريك هذا واجب من تبيد بمنا في ليالي التشريك كذلك رمي الجمرات مرتبا رمية العقبة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى الحلق أو التقصير بقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين ولفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك السابع طواف الوداع لغير الحائض والنفس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المراه الحائض اخر عهد الناس بالبيت يكون ايه الطوف. يكون الطواف طب المراه الحائض والنفساء ها هل يلزمها طواف الوداع ولا لا يلزمها إن, ان استطاعت ان تنكث هناك الى ان تطهر من الحائض النفاس قال تجلس وتطوف تطاف الوداع طيب عجزت عن طوف الوداع عجزت عنه لعذر يبقى يلزمها الدم يلزمها الدم لان من ترك الواجب يلزمه الدم وفي بعض العلماء أجاز لها ان خافت الرفقة, خافت الرفقة وتخاف على نفسها ان تسافر بمفردها او ما شابه ذلك يجوز لها ان تستسفر جيدا وتتوطأ وتطوف بالبيت البعض أجاز ذلك وعلى ما أذكر ده كلام الشيخ المعثيمين رحمة الله عليه قال هذا من باب التخصص عليها ان كانت تخاف الرفقة ان كانت تخاف الرفقه فمن ترك واجبا من هذه الواجبات عامدا او ناسيا جبره بدم وصح حجه يبقى سواء كان ناسي او جاهل الحكم لا نقول له لا مفيش حاجه اسمها ناسي او جاهل هنا لانك انت في مناسك والمناسك دي اصبحت فرضه عين عليك يبقى انت تلزم ب جبران ايه الجبران ان انت تجبر هذا الخلل الذي وقعت فيه بالدم فتفدي يعني تذبح شاه مكان ما فرطت في هذا الواجب من الواجبات سواء كان عامدا او ناسيا او جاهلا لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه أو تركه فليرك دمن فليرك دمن وما سوى ما ذكر من الأعمال فو يبقى أنا عندي الوقت أركان الحج أربعة. إيه إيه. الإحرام. غنية. الوقوف عرفه قواف <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> الافاضه <تصفيق> السعي بين الصفا والمروه من ترك ركنا من هذه الأركان بطل حجه إلى أن يأتي به فإن أتى به خلاص حجه صحيح حجه صحيح إلا الإحرام خلاص الحج عرفه لو فتا الوقوف عرفه روح خلاص قضي الأمر لو فتا الوقوف عرفه روح لا حجة له لا حجة له, لحجة له. لحجة له. ولذلك لازم الناس تعرف الاحكام قبل الذهاب لان في ايه اجزاء من المسجد مسجد الحيف في اجزاء منها من عرفه وفي اجزاء ليست من عرفه بعض الناس بيقف في الاجزاء البعيده عن عرفه فهذا لا حجه له مع انه فاصت الحجاج ولكن لا حجه له ليحج له لوله لم يقف بعرفه وطبعا وقوفه عرفه يعني ولو جزءا يسيرا لو وحده خمس زي بعرفه فقط يبقى واخد عرفه ولا لا واقف وقف نعم قلنا كل مش حاجة اسمها جاهل في المناسك لان الان اصبح هذا العلم فرض عين عليه لماذا سافر؟ دفع كل لا. هذه الاموال ليه وانخلع خلع. خلع. من الدنيا وترك الدنيا وترك اهله وترك ماله وترك معيشته ليحج حد. وفي الاخر تقول له انه كان جاهل لما كنتش تحج لانه يلزمك ذلك يلزمك نعم مش عارف المسيح يسأل ألا سألوا إذ لم يسأل إذا لم يعلموا إذ لم يعلموا إنما شفاء العيه السؤال يسأل طالما أنا رجل لا أعلم أسأل ولا حياء هنا في السؤال لا حياء هنا لأن دي حجة دي حجة ومن حجة لم يرفض ولم يفسق رجع كأوام والدته أمه يبقى رجل يروح وينفط يقول لها زين أفقاده فلأخذ يقول لسو كان جاهل أو كان ناس لا لا فيش حاجة اسمها جاهل هنا ليس معزورا ليس معزورا يبقى دي الأركاب أربعة أما الواجبات فسبعة الواجبات سبعة يبقى الإحرام من المقاط الوقوف عرفة إلى إلى الليل ها؟, ها؟, ها، المبيت بمزلفة المبيت بميناء لياري أيام التشريق رمي الجمرات مرتبا الحلقة أو التقصير وطواف الوداع المستحبات مستحبات او السنن الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس ثوبين ابيضين دي مستحب انت تغتسل عند احرامك يرحمك الله تغتسل عند إحرامك دي وتتطيب بعد غسلك مش المحرم لا يمس الطيب طب ازننا تقول يغتسل ايوه قبل النطق بالاحرام قبل النطق قبل ما يقول لبيك اللهم بعمره او بحج يجوز له ان يتطيب ثم بعد ذلك ينطق بالاحرام فلو نطق بالاحرام لا يجوز له ان يمس طيبا لو نطق قال لبيك اللهم بعمره لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بحب بحجن عمره لا يجوز له أن يمس طيبة إنما الطيب يجوز قبل النطق بالنيه ولمس ثوبين أبيضين معنى ذلك يجوز أننا أحرم أحرم وألبس ملابس غير الأبيضين نعم يجوز ولكن البياض سنة سنة, سنة, سنة, سنة, سنة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم قال البسوها وكفنوا فيها موتاكم فلبس الأبيض من السنن المستحبة للرجل, للرجل دون المرأة المرأة تحرم في ملابسها المرأة تحرم في ملابسها, تحرم في ملابسها تلبس السواد هي لبس السواد تحرم في السواد إنما النساء بقى اللي بتلبس أبيض عشان يبقى في تشبه بالرجال لا لا هذا كله ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أمهات المؤمنين الثاني تقليم الأغافر وأخذ شعر العانى والابط وقص الشارب وما يلزم أخذه ده قبل الإحرام الحاجات دي, دي تتقلم أزفارك وتحل... أه... تقلم شاربك أو تنفس في الإبط وما شابه ذلك قبل الإحرام طيب أحرمت قلت لبيك اللهم بعمره لا يجوز لك ان تاخذ شيئا من ظفرك ولا من شعرك فلو اخذت شيئا من شعرك او ظفرك بعد الاحرام في في كلام فيه جبران في جبران لسه يجي الكلام فيه طواف القدوم المفرد والقارن نحن عندنا الحج ثلاث انواع مفرد وقارن ومتمتع المفرد والقارن بيستحب لهما اذا دخل الى بيت الله الحرام ان يطوف طواف أن يطوف طواف القدوم الرابع الرمل في الثلاثة الأشوات الأولى من طواف القدوم يعني أنا بطوف أرمل في الثلاثة الأشوات الأولى الرمل اللي هو الجري في المحل الجري في المحل وطبعا دلوقتي فيها مشاكل خلي بالك الآن من شدة استحام طبعا لرحمة أخرى نشوف الحرم في توسعة. في توسعة فصحن الكعبة ضيق جدا, جداً. جداً. عشان تعمل كده من الممكن أن تؤذى أو تؤذي غيرك فإن كنت تؤذى أو تؤذي غيرك لا تفعله إن كان فيه متسع افعلهم افعله, افعله. افعله. افعله. الضباع في طواف القدوم وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عطقه الأيمن وطرفيه على عطق الأيصر يعني, يعني إيه اللي الضباع ده؟ يعني إيه؟ أحط ملابس الإحرام على الكتف الأيصر وعر الكتف الأيمن أعر الكتف الأيمن, أعر الكتف الأيمن. وأجيب ملابس الإحرام فيه؟ تحت الإبط تحت الذراع الأيمن يعني بظهر الكتف الأيمن ده في الأشوات الإيه؟ السابعة في الطواف سبع الرمل في الثلاث الاصوات الاولى اما الاضضاع في استراق شوط ان بميناء ليلة ليله عرفه اللي هو يوم 8 يوم الطرويه ان نبيت عشان افيض من منى الى الى عرفات ده مستحب يعني من فاته المبيت بمنا ليلة عرفه لا شيء عليه من فاته المبيت بمنا ليله عرفه لا شيء عليه طب ما من فاته المبيت بمنا ايام التصريق هائل عليه دم لانه ترك واجبا ترك واجبا التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة التلبية لبيك اللهم لبيك من الأول ما تحرم إلى أن ترمي رمية العقبة يعني شوف منين ما تحرم للحد التلنيك تلبي حتى لو دخلت وطفت وأسعيت وذهبت بقى لعرفة ووقفت كل ده يكون فيه تلبية إلى رمية العقبة لأول يوم أول يوم بعد المبيض المزدلفة اللي هو يوم النحر الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديما طبعا وانت بعد ما بتفيد من عرفات بتروح فين الى مزدلفة تبتشمع المغرب والعشاء هناك في مزدلفة سواء جمع تقديم سواء جمع تأخير حسب ما يدركك الوقت طب واحد مش قادر يوصل لمزدلفه وخلاص بقى اللي هيخرج اللي هيخرج يقول لازم يصلون في مزدلفة ولا يصلون في مكانه يصلون في مكانه حتى لا يخرج وقت وقت الصلاة الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى الشروق انت يسطر وإلا فمزدلفة كلها موقف يعني وانت رايح ترمي الجمرات لو وقفت لغاية شروق الشمس هناك ده مستحب ولكن ما وقفتش لا شيء عليك لا شيء عليك طبعا في بعض الناس من الممكن تختلط على المسائل يعني احنا بنتكلم لان هل الحج, الحج الصواف ان احنا هل كنا نجيب مجسم, مجسم, مجسم, مجسم, مجسم, مجسم, مجسم ونجيب بيب بيب نجيب ايه بيب بيب المناسك ونصح المناسك مناسك عملي, عملي, عملي الحج بالذات يحتاج ان يشرح عمليا فانت احفظه على كده احفظ ماشي ماشي واللي يقفوا قدامك يعني هتكون على اتصالبية ان شاء الله اللي يقفوا قدامك يكون على اتصالبية تسأل افعل ايه لو فعلت كذا وتسأل وتسأل الباب الثالث في المحظورات والفديه والهدي وفيه مسائل المحظورات دي ليه محظورات الاحرام ايه اللي انت تمتنع عنه تمتنع عنه بعد الاحرام ولو فعلته لو فعلته لابد ان تجبر هذا النقص الذي وقعت فيه بدم المحظور اللي انت منها عنه بعد ما بتقول لبيك اللهم عمره لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بحج نعمره. في حاجات انت منهي عنها طب لو فعلتها اعمل ايه لو فعلت هذا ما نهيت عنه المحظور هذا الذي نهى أن يسلم عنه لو فعلته ووقعت فيه يبقى في الحاله ديت نقول لك نقول لك ايه في فديه في الفديه ديت دي اللي هي بتسميها جبران وهذا الجبران يكون دم دم يعني شيء يذبح لفقراء مكه شيء يذبح لفقراء مكه في محظورات الاحرام وهو ما يمتنع على المحرم فعله أو يمتنع على المحرم فعله شرعا وهي تسعة تسعة أشياء لبس المخيط لبس المخيط يعني أنا لو أحرمت قلت لبيك اللبه بعمره يلزم إن أنا أخلع الإيه الملابس المخيطه الملابس المخيطه دي هو قال وهو المفصل على قدر البدن او العضو من السراويل والثياب وغيرهما لو لابس قميص زي ده لو لابس سروال لو لابس فانله لازم اخلع كل هذه الايه الملابس عند عند الاحرام قبل ما أقول لبيك اللهم بحج او عمره اخلع وبعدين البس ملابس الاحرام ثم ولبي! طيب انا دلوقتي لبيت قلت لبيك اللهم بعمره لبيك اللهم بحج وانا لسه ما زلت لابس المخيط لابس المخيط ده يبقى انا مرتكب محظورا من محظورات الاحرام ولا لا كده انا مرتكب محظورا من محظورات الاحرام يلزم إيه؟ يلزمني الدم يلزمني الذمه واضح إلا لمن لم يجد إزاراً فيجوز له لبس السراويل آه ده واحد مش لاقي إزار يعني مش لاقي غير الرداء فقط الواد يوضع على الكتفين معهش إزار يبقى في الحالة دي يجوز له لبس السراويل فلبس السرول هنا لإيه للضرورة لبس السرول هنا يكون إيه للضرورة طب هو مرتكب محظور من محظورة الإحرام أليس كذلك, كذلك؟ طب ما عليه الدور نقول له لا ليه نقول له لانه صاحب عذر لانه صاحب صاحب عذر وهذا المحظور خاص بالرجال الرجال فقط لأن المرأة ما بتلبس رداء وإزار المرأة بتحرم فيه ملابسها أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا النقاب والقفازين كمسات طبعا مسألة المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين كل الدنيا فهمها غلط كل الناس فهمة أن لا تنتقب المحرمة يعني تكشف وجهها في الحج والعمر لا لا لا لا هذا كلام باطل وسنوضحه الآن إن شاء الله يبقى أول حاجة نفس المخيط أو المحظور ثاني محظور استعمال الطيب في البدن او الثياب وكذلك تعمد شم الطيب ان انا اتعمد اجيب عطر كده واشم ريحه بعدما نويت او بعدما احرمت شم الطيب او وضع الطيب في البدن او الثياب ويجوز له شم ما له رائحه طيبه من نبات الارض يعني لو في نبات في الارض له رائحه طيبه لا باس بذلك ولكن لو تعمدت واتيت بالطيب الطيب المعروف طبعا العطر المعروف وجيت شميته يبقى انا كده ارتكبت محظورا المحظورات الايه الاحرام وله الاجتحام بما لا طيب فيه يعني جزء انت تكتحل لعذر يعني واحد به رمض ويحتاج الى الكحل ياتي بكحل لا لا طيب فيه لان في كحل مطيب في كحل مطيب اتي بكحل ايه خام ليس به طيب الثالث ازالة الشعر والزفر, والزفر ذكرا كان او انثى يعني بعد ما تحرم ينفعش تزيل من شعرك لا شعر الرأس ولا تحلق العينة ولا تنتف الابط ذكرا كان او انثى طيب هل يجوز ان الاغسل رأسي حال الاحراض نعم يجوز ولكن اغسلها برفق اغسل رأسي برفقة ليه اغسلها برفق حتى لا يتساقط الشعر لانه لو غسلت راسي بشده بشدة وتساقط هذا الشعر يبقى انا كده ارتكبت محظورا المحظورات الاحرام وان انكسر الظفر جاز له رميه الاولى الاولى وانت محرم امتنع عن التسريح وعن كل شيء لان اللحية احنا ممكن أن صعب. اللحية انت تسرحها يتساقط شعرك اللحية احنا باه بهذه الفرشاة فيبقى انت كده ارتكبت محظورا محظورات الاحرام طب انكسر الزفر الزفر انكسر لوحده. لوحده لوحده اسيبه ولا ممكن اشيله وارميه طالما انكسر بمفرده اشيله وارميه اشيله أشيل ولا اتعمد كسره لا اتعمد كسره واضح الرابع تخطيط رأس الرجل بمراسق له من الرجل مثلا يلبس طائية أو امامه أو ما شابه ذلك طيب هل يجوز ان استظل بالخيمه او أو بشجرة أو بشمسية يجوز ذلك يجوز إن أنا أستظل بالخيمة ونحويها كشجرة ويجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية عند الحاجة في شمس شديده يجوزنا أمسك شمسية طالما أنها غير مناسقة للرأس طالما أنها غير مناسقة للرأس والمرأة ممنوعه من تغطية وجهها بما, بما عمل على قدره كالنقاب والبرق هنا بقى المسألة اللي مش مفهومة يعني المرأة بتلبس النقاب بتاعها المعتاد في الحياه العاديه النقاب المعتاد ده بيكون على قد ايه؟ على قدر الوجه وهو مصنوع ليكون على قدر الوجه ويغطي الوجه طب ايه لا تنتقب المحرمة بقى؟ المحرمة لا تنتقب بمعنى انها لا تلبس النقاب بالطريقة المعتادة حال الحياه وانما تغطي وجهها بشيء من على رأسها تغطي وجهها بشيء من على رأسها طبعا ممكن النساء ما تفهمش القضية شوية لان انا بشاور وهم مش شايفين بشاور يعني هم مش شايفين فانا بقول الطرحة اللي بيربطوا بيها النقاب من فوق بدل ما تلبس النقاب من عند العين بتلبسوا منين من على الرأس من فوق تغطي وجهها من على من على الرأس واضح؟ انتوا فاهمين طبعا مش واضح؟ مش واضح ليه انت انا بشاور لا بأس دلوقتي انت شفت امرأة منتقبه ولا ما شفتش بتلبس النقاب ازاي كده على عينيها انا انا انا انا كده صح احنا الجزء ده اللي بتظهر منه العين هنرفعه فوق والنقاب قصدي منين دلوقتي من فوق لتحت او انها ممكن تجيب طرحة, طرحة، تلبسها من على رأسيها وتغطي بها وجهها أي مشكلة؟, اي مشكلة اي مشكلة عشان كده احنا بنقول تطبق العمل ايه بس انا مش هلبس بيش اطبع يعني لما اكتطبق عملية مش هلبس بيش ها يبقى المرأة تزدل فين تزدل النقاب منين من على الرأس بدل من ان تلبسه على وجهها صعبة؟ صعبة؟ ها ها ها صعبة؟, صعبة؟, صعبة؟, صعبة؟, صعبة؟ ماشي يا أخي هم فاهمين بقى هم ما يحطوا زي الشبكة ان شاء الله يحطوا مسلة مش مسلة حديد يعني لا يعني حاجة حاجة غطوها واشوه عليها تغطية وجهها بالخبار عند وجود الرجال الأجانب طبعا الرجال الأجانب الآن أصبح المسألة غير زمان زمان الأعداد لم تكن بمثل هذا العدد الآن في اختلاط شديد جدا في الحرمين وصعب ان تفصل بين الرجال والنساء صعب فالمراه لا تنفك ابدا عن وجود رجال اجانب ففي الحالة دي تغطي وذهب ايه بخمارها كما كانت تفعل عائشه وامهات المؤمنين رضي الله عنهم وممنوعه من لبس القفازين وتلبس القفازين طب لو في مر رجال اجانب تضع يدها تحت خمارها طبعا يدها تحت خمارها ولا تظهر يدها وتلبس شاءت من الثياب بما يناسبها فمن تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطا جاهلا أو ناسيا أو مقران فلا شيء عليه هنا بقى النسيان معتبر الجهل معتبر لان دي أشياء ممكن تفوت كثير من الناس بخلاف الأركان بخلاف لإيه؟ الأركان لقوله صلى الله عليه وسلم عفية لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه فمتى علم الجاهل أو ذكر الناس أو, ذا أو زال الإكرار فعليه بنع استدامة هذا المحظور يعني أنا دلوقتي تذكرت كنت ناسي تذكرت بأمتنع عن المحظور فورا طب لو أكره رجل على فعل المحظور وزال هذا الإكرار يلزم أن يعود فورا وهكذا خامسًا عقد النكاح له ولغيره. هذا المحظورات اللي إيه؟ الإحرام. ليه جوز عقد النكاح حال حال الإحرام. حال الإحرام؟ حال الإحرام. طب من عقد نكاحه في الإحرام؟ النكاح باطل. النكاح باطل. ولكن هل يفسد الحج أم لا؟ أنا أعلم. أنا أعلم دلوقتي عقد النكاح يفسد الحج أم لا أسادس الوطء في الفرد، وهو مفسد للحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف في يعني في تحلل أول، التحلل الأول اللي هو بيبقى يوم العيد، بعد النحر بيذهب ويطوف ثم الحمد لله، ثم بيحلق أو يقصر. إذا حلق أو قصر، اسمو التحلل اللي الأول. فلو فعل الجماع قبل التحلل الأول، حتى لو بعد الوقوف في هنا نقول حدك باطل. حجك باطل ويلزمك التوبة وتأتي من قابل لتحج طيب من جامع زوجته بعد التحلل الاول نقول له انت تأثم وحجك صحيح مع الفدية حجك صح مع الفدية بعد التحلل الاول ما فيش الحج خلاص باطل الله سباطل حج باطل هيبقى باطر فدية من اجل الجماع مع التوبة لانه فعل محزورة ثم بقى يلزموا ان يأتي من قابل لانه حجه بطل اصلا هيبقى هنقول العقوبة هنا مغلظة العقوبة مغلظة المباشرة فيما دون الفرج ولا تفسد النسك وكذا القبلة واللمس والنظر بشهوة كل دا من محزورات الايه الاحرام كل دا من محزورات الاحرام وهياء طبعا الكلام فدية المحظورات دي ايه فديت طبعا عشان تذاكر كتاب الحج يا جماعه عشان تذكر كتاب الحج السيمة بطريط الأسهم السيمة بطريط الأسهم يعني على سبيل المثال محظورات الإحرام كان المحظور احنا تتكلمنا فيه بغد الوقت سبعة فيه لسه تمانية أو تسعة تسع محظورات هتجيب كده تقول محظورات الإحرام وتنزل تسع أسهم تنزل ايه ساهم اتنين تلاتة لبس المخيط ماشي كده؟ الطيب ماشي, ماشي؟ الجماع المباشرة دون الفرد تكتب كل واحدة على حدة وبعدين تمسك واحدة واحدة تبدأ تفصل فيها المسألة كده عندك تسلسل شجري تستطيع ان تتصوره وانت بتذاكر وصلت. وصلت. وصلت بحط محظورات الإحرام وهنزل منها, منها تسع أسهم واحد اتنين تلات اربعة وهي التسعة وكل سهل, سهل. في محظور من المحظورات المحظور الأول لبس المخيط. المخيط وأم متكلم عن لبس المخيط ماشي المحظور الثاني ما السفطيب واتكلم عنه وهكذا إلى التسعة كده عندي, عندي تسلسل, تسلسل شجري. شجري كنا عندي تصور للمحظورات كلها في صفحة واحدة السامن قتله صيد البري والصياده والصيده ويجوز, ويجوز له قتل الفواسق التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم يعني واحد صاد صيد البر وهو محرم كده ارتكب محظورا محظورات الاحرام الا الشرع استثنى بعض الاشياء التي تقتل في الحل والحرم لو انت محرم يجوز قتلها كما انه يجوز قتلها وانت حل وانت في الحل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلها وهي الفواسق وهي الغراب والفأرة والعقرب والحرقة والحيه والكلب العقور يعني, يعني طبعا كل هذه تسمى فواسق وسمية فواسق لأنها خرجت عن أمر ربها, ربها خرجت ربها عن أمر ربها, ربها ولا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر البر, البر البر ما ينفعش يقول له ايه هاجي معاك هاجي معاك إيه هاج واقتل انت أنت وأنا معاك دي اعانه على الصيد ما ينفعش أو يشير إلى أحد بقتل صيد الإيه صيد البر, البر لا يجوز له ذلك لا بالإشارة ولا بغيرها ولا يجوز اكل ما صيد من اجله هل يجوز بقى يجوز ان هو الصيد اللي صاده او واحد ثاني هو اعانه على الصيد او اشار اليه بالصيد ان ياكل هذا الصيد لا يجوز له ذلك لا يجوز له الاكل من هذا الصيد التاسع لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم او نبات لا يجوز قطع شجر الحرم على الاطلاق او النبات هو الرطس بغير المؤذي يعني يجوز ان انا اقطع الشجر المؤذي فقط اما غير المؤذي فلا يجوز لي ان اقطعه ومن قطع الشجر في الحرم فله لست بقى نتكلم فيها في فدية في فدية في على حسب الشجرة وعلى حسب الورقة اللي قطعها فيديها تقدر بي قدري الذي قطعه ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق ويستثنى من شجر الحرم الإذخر وما أنبته الآدميون بالإجمع يبقى لا يجوز قطع شجر الحرم اللي هو نبت بفعل الله عز جل بأمر الله عز جل طب لو واحد هو اللي بيزرع الزرع ده آدمي كشجر الإذخر يجوز نواي يقطع ظلم أن آدمي هو الذي هو الذي زرعه. او الذي زرعه ليس عليه شيء شر طيب ايه فديه المحظورات دي ليه لو انا ارتكبت محظورا من هذه المحظورات علي فديه ايه هي الفديه لو واحد حلق شعره او قلب اصفاره او لبس المخيط او تطيب او غطى راسه او امنا بنظره او باشر من غير انزال المني عليه الفديه على التخيير يعني هو مخير بين ثلاث أشياء يبقى من حلق شعر أصي وهو محرم أو قلم أصفاره وهو محرم أو لبس المخيط وهو محرم أو تطيب هو محرم أو غطى رأسه بشيء يلصق بالرأس وهو محرم أو أمن بالنظر أو بالمباشرة أو بالمباشرة دون إنزال, دون إنزال مني يعني قبل زوجته أو ضمها أو مشابه ذلك في الحال دي عليه الفدية الفدية هنا في ارتكاب هذه المحظورات على التخيير إما أن يزبح وإما أن يصوم ثلاثه ايام واما ان يطعم سته مساكين بالحرم يبقى اللي ارتكب محظور من محظورات الاحرام علي عليه فديه الفديه ديت على التخير فيديا. مش بالالزام على التاخير اما ان يصوم ثلاثه ايام او يطعم ستة, ستة, سته مساكين او يذبح شاة شا. لقوله صلى الله عليه وسلم لكب... لكعب بن عذره حين اذاه هوام راسه احلق راسك احلق رأسك وصم ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين او انسك ش يعني اذبح شاة وقيست عليه بقية الأفعال لأنها محرمة بالإحرام ولا تفسد الحد مع أنها محرمة ولكنها لا تفسد الحد ولكن يجبرها إيه اللي هو اسم دم الجبران دم الجبران أو يجبرها الفدية والفدية على التخير إما دم جبران أو سيام ثلاثة ايام او اطعام ستة, ستة مساكن, مساكن, مساكن, مساكن يبقى لو انا جابت لك في الامتحان من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام فعليه الفدية ما هي الفدية؟ أنقول الفدية هنا على التخيير فقول كده الفدية على التخير إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة لحديث كعب بن عجرة لأما آذاه هلام رأسه أمره عليه وسلم أن يحلق شعر رأسه وأمره بالفدية على التخيير واضح؟ تمام؟ طيب ده بالنسبه لارتكاب محظورات محزول الاحرام ما عدا قتل الصيد قتل الصيد ده حكمه اللي احنا قلنا هنتكلم فيها واما بالنسبه لقتل الصيد فيخير قاتل الصيد واحد قتل صيدا وهو محرم عليك فديه بس هتخير بين ايه بقى بين ذبح مثل من النعم لو تصيد صيدا هتشوف مثل هذا الصيد من النعم ايه وتذبحه يعني ايه مثل هذا الصيد مثله لا يشترط أن يكون شبيها به ولكن هناك بينهم اشتراك اشتراك في, ايه؟ في طريقة الشر وطريقة الرفع من الشر في اشتراك بينهم على سبيل المثال، رجل قتل حمامة قتل حمامة في الحرب وهو محرم دية يقبلها ايه؟ مثلها ايه؟ من الانعام حمامه اهو انت اهو ضربت حمامة, حمامه فقتلتها مثلها ايه من الانعام, الانعام. لا يوجد الساس الساس الاشتراك بينهما في طريقه الشرب نفسها. نفسها الحمام, الحمام يضع راسه صحيح. فلا يرفعها حتى يرتوي كذلك الشاة طلع راسها في الماء فلا ترفعها حتى ترتوي شوف حمامه هتسبح وصوتها شاشه اما لو حاجه تانيه لو غزاله يامصستك سوده عشان ايه ما ترتكبش المحظوظ تمام كده لوحد قاتل حمامه ايه اللي بيواجهها من بهيمه الأنعام ايه اللي بيشترك معها الشاة لذلك بيقول لك لابد المسلية بينهما أو المشابهة بينهما في شرب الماء فالشاة تعب الماء عبا والحمامة تعب الماء عبا والحمامه ترفع راسها حتى تروى أو حتى تروى وكذلك الثعلب ترفع بس لو قلنا الحمامه قدامها بقره تبقى شديده قوي فاحنا بناخد ايه اقل شيء من دهيمه الانعام تمام كده يبقى, يبقى, يبقى الذي يقتل صيدا مخير بين زبح المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف تقويم المثل يعني ايه انا قلت الحمامة مثلها الشاة يبقى انا قتلت حمامة هسبح شاة اقوم ثمن الشاة او تقويم الشاة نفسها بكام الشاة بمئتين جنيه مثلا مثلا هقومك بمئتين جنيه طب ينفع عدفع مئتين جنيه دول لفقراء الحرب لا هتقوم تمنها وتطعم بالتمن تطعم للآية ها ها ها ها ها ها ها ها هد أو كفارة طعام مساكين صح او أو عدل ذلك صياما ليذوق بالأمران ده مصبت كبير قوي ده لسه هشوفوا أنا هقوم تمن الشاه <سلام> اشرب كاري خليك فاكر ب 200 جنيه ده احنا بنضرب امثله عشان ما فيش واحد يقول لي يا عم الشيخ ده ب 1500 جنيه احنا بنضرب امثله ها ها بنضرب أمثلة. اه اه امثله عشان مش حد يجي يطلع لي زي بهذا مستعجل كده بنضرب امثله ماشي كده هنعمل ايه بقى هنصرح الشاحن طيب او اقومها بالفلوس طب اعمل ايه بقى بالفلوس هشوف الفلوس ديت واطلع بيها طعام اطعم بيها. طب الطعام ده عبارة عن ايه? نصف مد برج او نصف صاع من غير البرش زي ما ذكر. الصاع عندي كم كيلو? لو واحد ده يقول لك لا أنا مش هزبح ولا هدفع فلوس أنا هصوم أو عدل ذلك صياما طب هصوم هنقول له طب تعالى انت عليك انت تتصدق بايه مش تتصدق عليك ايه فديه يجب عليك ايه ان تطعم مساكين كل مسكين مده برد لو قلنا الصاع في كم مد اربعه امداد أربع الصاع فيكم اربعه أربع لو قولنا الصاع بجنيه وإحنا قلنا ان الثاب جنيه هنفترض ان الصاع ب بجنيه يبقى انا هطلع كم صاع 200 200 200 صاع الصاع بجنيه هطلع ميتين صاع الصعب كم؟ الصعب فيه كم اربع عمدان، اضرب اربعة في موتين يبقى تمنمية اللي عاوز صورها يصورها ينمت ولذلك الله عز وجل قال ايه ليذوق وبال امره لانه ارتكب فعلا سريعا في الحرم وهو محرم انه وقتل حمامه حمامة ينهى ربي يقتل حمامة فقط ما بلق بالقصة يا يا يا إيه يقتل غزال مثلاً يصيد غزالا أو يصيد صيدا له قيمة كبيرة واضح ولا مش فاهمين؟ حد فاهم؟ حد فهم حد فهم لا طيب. طيب. طيب أما بالنسبة لقتل الصيد فيخير, فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم, من النعم. قتل, قتل شيئاً. شيئا يبقى لازم اذبح مثله تماما من النعم. من النعم مثله هنا دو. بيشترك معه في, في ايه في, في, في ايه في المثلية مش لازم في الهيئة طريقة الشرب نفسها طريقة الشرب يعب الماء عبا ويرفع راسه حتى عندما يرتوي فالحمام الشبيه به للغنم فالحمام أصبها غنم أو تقويم المثل محل التلف أقوم هذه الشاة بكام أشوفها بكام ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة طعام يجزئ في الإيه في الوجبة في الوجبة فيطعم عن كل مسكين مدة برش مدة برش أو نصف صاع من غيره نصف صاع من غير برش كتمرن او شعير, كتمر. شعير. شعير. شعير. شعير. شعير. شعير. نص صاع طبعا نص صاع التمر ممكن يكون كم جرام؟ هو تقريبا صاع التمر حوالي صعب. كيلو ستممت جرام الصعر يبقى نص قد ايه؟ تمنمت جرام تمنمت جرام تمر ماشي كده؟ معايا؟ او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما هشوف القصة اللي انا هطعم بيها هطعم بيها كم مسكين؟ هه شوفوا بقى لو قومنا الشهر 200 نص ساعة طمر نص ساعة طمر يبقى الصاع هيأكل شخصين شخصين قلنا صعب بجنيه يبقى هنجيب كم صاع يبقى هقطع كم مسكين ربع ميت مسكين طب مش صعب ربع من الربع ميت مسكين يبقى صوب ربع يوم يبقى يبقى تصبح شخص صحت يخلص يبقى تصبح تصبح أفضل وتنتهي لقوله تعالى ومن قتلو منكم متعمدا فجزاؤهم مثل ما قتل من النعم يحقو به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفرة طعام مسكين أو عدل ذا أو طعام مساكين أو عدل ذلك صياما نوله تاني نوله تاني إحنا دلوقتي رجل قتل صيدا محرما عليها أن يقتله حال الحلم حال الحرم, الحرم. وهو محرم وفي الحرم, الحرم. الله تبارك وتعالى قال له انت بالخير الخير. الخير. الخير. لابد خير. ان خير. تقوم بالفداء ان تفدي خير. ما فعلت بذبح شيء, شيء يماثل ما قتلته قتلت. ولكن هذا المماثل يكون من النعم من بهمة الانعام لا يكون من غيرها فلو من قتل حمامة مثلا فالذي يقابله الشه فرخة؟ مرخة مرخة <تصفيق> ما هو قتل ايه؟ يعني هنشوف الفرخة نفس الحكم ولا؟ نفس ال... ايه باشا؟ هات ايه معلش بس بتشترك معه في طريقه الشرق والرفع بتشترك معه فكل شيء هيصبح انامه سبيهه كل شيء هيصبح انامه سبيهه طيب انا مش هزبح اعمل ايه؟ يبقى انا اطعم اطعم, أطعم. أطعم. أطعم. أطعم. أطعم. أطعم. مساكين. مساكين طب كيف اطعم هؤلاء المساكين؟ ساقدر اقول كل مسكين مدة بر او نصف صاع من غيره. غيره من التمرأ والشعير مثلا فانا جيت أقول, اقول اقوم الشاش بكم؟ ببتين جنيه طيب انا دلوقتي هقدر الصاع بجنيه يبقى انا المفروض اطعم كم صاع؟ ببتين صاع قطعم 200, 200 صاع صع. المتين صاع دول الصاع فيه كان مد أربعة, أربعة. أربعة. اطعم 200 صاع الصاع يقسم على أربعة مساكين يبقى أربعة في متين يبقى بثمانمية تمنمية إيه؟ مسكين بسكين. طب مش عاوز أطعم تمانمية مسكين يبقى قصوم تمانمية يوم عن كل مسكين اصوم يوم منه واضح؟ لأربعمية على الطرر إنما هيبقى تمانمية على البرج فانا مرة جلت البر ومرة جلتها بالطمر لو الطمر قلت انا نصف الصاع حوالته من 100 جرام نصف الصاع يبقى الصاع يأكل كم سكين اتنين واحنا قلنا انهم مكانهم صاع متين متين في اثنين برو على حسب نوع الطعام اللي انت هتطعمه ولذلك قال الله ليذوق وابقى لأمره نعم يسأل اهل الذكر هناك العلماء. علماء, علماء. علماء. علماء. علماء. علماء. علماء. علماء. ويأتي طبعا دي المفروض على فكرة بيعقد مجلس ويحكم عليه يعقد مجلس ويحكم عليه لأنه ارتكب محظورا شديدا نهى الله تبارك وتعالى عنه وأما بالنسبة للوطء في الحد قبل التحلل الأول اللي هو قبل إيه يوم العيد الصبح عشان نحدي ستلغم يوم العيد الصبح وإنزال المني بمؤشره أو استناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر فإنه يفسد الحد. نه no, no, no. يفسد الحج أو يفسد <تصفيق> الحد <تصفيق> حتى وإن حتى كان المجامع مجامع ساهياً, مجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها ويجب في ويجب ذلك ده بدنه ااا ذا الكفر هنا علة الكفر هنا إيه علة البدن دي إيه جرل عمره خمس سنين جمل عمره خمس سنين تبلاه البدن من بقر تكون دي سنتين تكون سنتين فيجب في ذلك بدنه وقضاء الحج والتوبة وأما بعد التحلل الأول لو تحلل التحل الأول اللي احنا ذكرناه فإنه لا يفسد الحج ويجب في ذلك شال لو فعل ذلك بعد التحلل الأول الحج صحيح مع الاسم ويلزمه أن يسبح شال بعد توفير إفاضة بعد الحلقة أو التقصير بعد الحلقة أو التقصير الحل الاول هو بعد الحلقه ليه والتقصير خلاص حاله قصر بيلبس تلابسه عادي ولكن بكمل مناسك الايه الحج واما بالنسبه لعقد النكاح فلا يجب في ذلك فديه مفيش فديه ولكن العقد باطل ولكن العقد باطل واما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الادمي اللي هو خرج بامر الله تبارك وتعالى فتضمن الشجر الصغيرة عرفا بشهر يعني شجر صغيرة كده ها الله تبارك وتعالى يعني نبتت بامره سبحانه قطعتها لزمك ان انت تفدي الفداء يكون بايه تزبح شاة وما فوقها بقره يعني حاجه كبيره شوي صارت بقرة بقره ويضمن النبات والورق بقيمته لانه متقوم النبات أطعت نفته تعال بقى ده نقوم النفت ازاي نشوفها تسوي كام من النعم من بهمة الأنعان نشوف بقى الناتة الصغيرة ديت أو ورقة الشجرة ده ورقة الشجرة دي تقوم بإيه إيه مثلها تقوم بالمسك ويصبح بقدريها يعني ممكن ورقه تصبح بصداشات ممكن غصن شجرة يصبح قدامه جمل على حسب إيه حسب نوع الشجر وحسب التقويم أو حسب ما يساويه أو ما يقاومه هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمداً أما الجاهل والناس فلا شيء عليه الجاهل والناس هنا؟ الجاهل هنا ايه؟ في عذر في عزر لأن ده محظور وهو لا يعلم هذا المحظور بخلاف الأركان بخلاف الايه؟ الأركان كما ذكرنا طبعاً انتم ممكن تكون حسين في تلاصم ماشي؟ يعني فيش تلاصم؟ الحمد لله فاهمين خالص؟ مش قوي يعني عند كتاب الحج عاوز صراحه مره وثنين وثلاثه ان كتاب الحج ولذلك قلت العملي افضل المساله, المسألة الثالثه في الهدي واحكامه الهدي هو ما يهدى الى البيت الحرام وحكانة. من بهيمه الأنعام. الانعام من الابل والبقر والغنم تقربا الى الله تعالى انت اصل القرب الى الله بالذبح تزبح شاء أو تزبح بقرة أو تزبح جملا تتقرب بي الله تبارك وتعالى أما أنواع الهدي فعندي هدي التمتع والقران وهدي الجبران هدي التمتع والقران هو من حج قارنا قارنا سمي قارن ليه لأنه بياخذ معه الزبيحة من بلده يسوقها سوقا إلى بيت الله الحرام سمي قارن لذلك ياخذ ليه معه الهدي إلى هناك او, أو حد متمتع هو ما ياخدش الهدي معاه ولكن بيحج حج التمتع هذا يلزمه هدي يلزمه دم يلزمه هدي يتقرب به الى الله تبارك وتعالى فنوع الهدي هدي التمتع والقرام وهو واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام يعني ده ليس خاص بأهل مكة إننا خاص مين بغيرهم هذا خاص بغيرهم وهو دم نسك لا جبران دم نسك يعني إيه؟ تقرب إلى الله يتقرب الله به قال ليه لا جبران لا جبران لأن كلمة جبران ديت بيجبر الخلل الذي وقع منك فأنت موقعش منك خلل هنا بأنت عاوست تقرب إلى الله وضحفة تقدم له ذبيحة, ذبيحة. تقدم <تصفيق> لله تبارك وتعالى ذوي الكل إنا صلاتي ونسكي فمتتقارب بها إلى الله تبارك وتعالى أما دم الجبران اللي بيجبر الخلل اللي وقع منك سواء محزور محزورة الإحرام أو ما جاء بهذا لك لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيصار من الهج طيب. طيب فإن عدم الهدي أو ثمنه أنا معيش فلوس الهدي وسواء كنت قارن أو متبتع معيش فلوس الهدي طيب قارن هنا قارن هنا نحن بنقولنا نقولنا هيجيب إليه الهدي معاه. طب هو عاوزينه القران طبعا فيه طبعا حج حد القران ويقرن العمرة مع الحج بدخل أعمال العمرة في أعمال حج مع انه هو الهدي طب معه سوق الهدي ولكن قرر اعمال العمر بالحج يسمى قارنا وعليه وعليه نسك وعليه دم هنا دم فدية ولا دم نسك تقرب الى الله دم بتقرب به بي الله تبارك وتعالى دمي بتقرب إلى الله تبارك وتعالى فإن عدم من الحدي أو سمنه صان ثلاثة أيامتين في الحد وسبعة إذا رجع إلى بلدته يصوم ثلاثة أيام في الحد وسبعة إذا رجع البيت ويجوز له هنا أن يصوم أيام التشريق يجوز الحد الذي لم يملك ثمن الحد سواء كان خارجا أو متبتعا أن يصوم في أيام أن يصوم في أيام التسريب ثلاثة ثلاثة أيام ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهل ماشي هينوي القرآن ان هو يدخل اعمال العمر في الحج هيدخل اعمال العمر في الحج وانوي انه حج قارنا يعني ان يدخل اعمال العمر في الحج هينوي ذلك لو نوى ذلك يبقى قارن يبقى قارن ليه انا قلت ان هو بيصطر هدي معاه لانه سلم ساقة هديه هو من المدينه الى مكه صلى الله عليه وسلم, وسلم. فقرن بين الحج والعمره واسخر مناسك العمره في الحج وساق الهدي معه صلى الله عليه وسلم فمن عجز عن سوق الهدي وكان نويا القران ان يقرن بين اعمال, أعمال العمره مع الحج طبعا تشاهدين عمله عمره الحج ازاي صح هيدخل على عمره في الحج يعني اول ما يروح هيطوف وبعدين هيسعى بين الصفا وبعدين هيروح يبيت في منه ويحج يبدا بقى ايه مناسك الحج الحج بخلاف المتبتع المتبتع بيعمل عمره قبل الحج في اصر الحج المتمتع بيعمل عمره يعني بيطوف وبيسعى يقصر, يقصر, يقصر او يحلق. أو لاحلق أو لاحلق واضح وضح؟ وضح؟ ثم يتحلل. القار لا يتحلل. لو بدخل اعمال عمره في حق لا يتحلل. الاتنين واضح الفرق. نعمل المتمتع بيعمل عمره في ايام, في أيام, الحج, في أيام الحج, الحج. او في اشهر الحج. ويتحلل. ثم ينتظر يوم تمانية يوم التروية يبدأ يبيت في ميناء حتى هذا بالعرف الثاني يوم. دعا ليه ده تقرب الله تبارك وتعالى اللي هو بيصبح يوم النحر اللي بيصبح يوم النحر اما القارن اللي بيدخل اعمال العمره في الحج يعني اول ما يدخل مكة هيطوف ها وبعدين يسعى هيحلى وقصر لا لا مش حلى وقصر اما هيعمل ايه هيكمل مناسك الحج على ذلك يعني مش هتحلل كما يتحلل المتمتع والنبي صلى الله <تصفيق> طبعا قال لو استقبلته من امري ما استدارته ما سقته الهدي ما الهدي لانها سلم حج قارناً. قارنا أن يسال الحج قارناً. قارنا ولذلك العلماء يختلفوا هل حج القران أفضل أم حج, حج التمتع؟ الجمهور على أن حج التمتع أفضل حج التمتع أفضل أنواع الحج ثم إليه الطران ثم إليه الإفراد المفرد واضح الكلام واضح لا فيه إشكال فإن عدم يا خمك الله فإن عدم الحج أو سلمه صام ثلاثة أيام في الحج ويجوز صيامها في أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتهم ويستحب للحج أن يأكل من هدي التمتع والقرام يعني تزح ويجوز لك أن تأكل من هذا الزك بخلاف دم الجبران هذه الجبران ما تكونش منه ليه؟ لأن هذا في خلل أنت عملته فبتفضي هذا الخلل بهذا الدم فيكون للفقراء وليس لك لا تستبق منهم فقولوا لقوله تعالى في منها وطعم القانع والمعتر القارن حليلها مثل المتمتع بالضبط مثل المتمتع الثاني هدي الجبران هدي الجبران وهو الفدية الواجبة لترك واجب فرك الواجبات اللي احنا ذكرناها هي وهو الفدية الواجبة لترك واجب او تكذب محظور من محظورات الاحرام اللي احنا قلنا كان محظور تسعة. تسعة. تسعة وقلنا انه هو بالخيار صح؟, صح طب لو فده لو زبح يبقى دمه, يبقى دمه ايه اسمه دم جبران, جبران, جبران للمحظور الذي اتكبه او بسبب الاحصار عند وجود سببه, سببه. سببه. سببه. يعني, واحد يعني واحد لبس بلبس الاحرام وانا ونبيك الله بحج عمر، فاحص صوت صوت صوت صوت منع, منع من, من تكملة المسير نوى الحد قال لبيك اللهم بحد. بحد أو لبيك اللهم بعمر منع عن تكملة عمد. المناسك لمرض شديد. شديد. شديد. شديد أو, أو لوجود سبع. سبع أو قطاع طريق قريق. منع, منع. إنه يكمل الحد, الحد. في الحالة دي يلزمون دم ليه يلزمون دم؟ لأنه نوى لأنه هنا نوى فإن أحصلتم فما استيصر من الهدي فهو أحصر في مكان كأن حبس في مكان حبس عن تأديث المناسك ففي الحالة دي يلزمه يلزمه دم لأنه نوى الحج أو العمر تمام؟ لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيصر من الهدي ولقول ابن عباس من ناسية. من سقيه شيئا أو تركه فليرق دمن وهذا النوع لا يجوز الاكل منه اللي هو نوع هذه الجبران لا يجوز الأكل منها بل يتصدق به على فقراء الحرم بخلاف هذه النسك هذه التقرب إلى الله يجوز ان ياكل منه يجوز ان ياكل منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الجبران لا يجوز ان ياكل منه شيئا إنما تصدق به على فقراء الحرم الثالث هدي التطوع وهو مستحب لكل حاج ولكل معتمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في هدي بقى تتطوع به وتقدمه تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى فقد اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنه في حجة الوداع وكذلك أيضا ممكن يكون إننا أهدي يعني أزبح زبيحة أتقرب به الله تبارك وتعالى في غير الحج والعمرة النصب بتخرب بإذن الله أصبح زبيحة ووزعها على الفقراء المسكين وأنا في محلي هذا من القرب هذا من القرب ويستحب الأكل منهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور بوضعة فطوبى خط وأكل منها. وشربوا من مراقيها صلى الله عليه وسلم والبضة أي القطعة من اللحم لما أن يسلم أهدا يأت بدنه أمرهم أن يعطوا أن يأتوا من كل بدنه قطعة وطبخوها له صلى الله عليه وسلم وشرب مراقيها وأكل حتى يبين للأمة أن الأمر فيه أن الأمر جائز في هذه قضية إننا أتقرب الله تبارك وتعالى وجزء إننا أكل من هذا التقرب بخلاف النزر بخلاف النزر من نظره أن يصبح ساتا لله لا يجوز, لا يجوز له أن يأكل منها شيئا لا يجوز له منها لأنه ألزم نفسه بذلك. ألزم نفسه أن يكون هذا النذر خالصا لله تبارك وتعالى. طبعاً برضو التطوع ذا نذر يقول خالصا لوجه الله. ولكن يجوز لي أن اكل منه لأنني لم ألزم نفسي به لم ألزم نفسي به. فيجوز أن منه بخلاف النذر. واضح ؟ إن النذر واجب ولو به واجب. ويجوز لغير المحرم أن يبعث هدايا إلى مكة لتزدح هناك مكة يعني يا جوز انت تقول لفلان فلان انا بعت لك فلوس وسبح لي زبيحة وزع على فقرال ايه الحرب تقربا الى الله تعالى ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم يعني هو اصلا مش محرم فلا يحرم عليه شيء ما تقوليش بقى ده ما ياخدش ازفاره ما ياخدش من شعره لا هو ليس محرما حتى نقول انه سيرتكب محزورا ولما يرتكب محزورا ولكن يريد ان يتقرب الله في الاماكن الفاضلة لان افضل القرب الى الله ما كان في الزمان الفاضل وفي المكان في الزمان وفي المكان الرابع حدي النذر وهو ما ينذره الحاج تقربا إلى الله عند البيت الحرام ويجب الوفاء بهذا النذر بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وحد هناك قال لله علي لأجبحن ذبيحة طازع الفقراء فألزم نفسه بالإيهنة بالنزل ألزم نفسه بالنزل فأصبح واجبا عليه فيجب الوفاء به ولا يجوز الأكل من هذا الهدي لا يجوز لي لأن نظره أن يكون لله خالصا لله تبارك وتعالى. يبقى أنا عندي دلوقتي يا جماعة لو قلت لك في الامتحان أنواع الهدي واسب لك مقط كمل أتقول لهدي هدي هدي القران والتمتع هدي الجبران هدي التطوع هدي النازل بكم نوع اربعة انواع وياريت كده بها لو طلعت منك تعرف لكل نوع تعرف لكل نوع انا مش بغسشكوا مثل ديكوا الامتحان انا بقول الطريقة بس ان يجيش حد في الامتحان كتير قوي اسموا الورقة فاضية مشكور كتير اوي بقى يديعوك يبدأ بقى يتكلم عن الهدي لا وخير الهدي هذا محمد الصمت خدني في حته بعيد خالص حته ثانيه خالص ماشي نعم الوسائل الجوية كيف أحرم فيها يحرم آه ممكن يحرم في المطار مش يحرم بقى يلبس ملابس الأحرام في المطار فإذا فإذا وصل عند الميقاط يحرم لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم حج نعمر فهو يكون لبس بلبس الإحرام أصلا لأن لبس الإحرام حاجة والإحرام حاجة تانية نعم يعني هو هو كابتن الطائرة بيقول إن يا جماعة خلاص أنت داخلين عن الميقاط ده ممكن نص ساعة ندخلوا عن الميقاط أو المضيفة أو ما شابه زالي بينبهه الناس لا سيأمل إن هم عارفين أنهم راحين يعملون حج أو حج أو عمر بيخبروهم, بيخبروهم. بذلك كذلك. يقولوا باقي بنزامة نصف ساعة على النقاط فتأهابوا ففي ناس بقى طبعا بتكون لبس ملابس الإحرام في المطار وفي ناس بتلبس ملابس الإحرام في الطائرة يعني إن كان طبعا حمامات طائرة صغيرة جدا بس يعني ممكن ممكن تستطيع أن تلبس ملابس الإحرام فيها لبس ملابس الإحرام فيها والإحرام حاجة الإحرام النية والنية هنا يجوز الترفز بالفعل إنني يسلم فمن الممكن أنه نلبس نلبس لبس, لبس الإحرام في البيت فيش مشكلة ابدا ولكن عند الميقات يلزمني الترفز بالإحرام يلزمني ذلك واضح؟, واضح يعني واحد لبس لبس الاحرام ولسه ما يجوز انه يهرش. يهرش يحلق شعره يجوز انه يقلب صاره يجوز ينطط كل ده جائز لانه ما احرمش فالناس بتخرب دوما يقول لك الاحرام <تصفح> معناه ان لبس الاحرام يبقى احرم لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا. ليس معناه ان اللي لبس ملابس يبقى احرم واضح وقت ذبح الهدي الهدي هذه التباتع والقرام يبدأ وقتهم من بعد صلاة العيد يوم النحر الى اخر ايام التشريك يبقى الهادي اللي انا سواء القارن او المتمتع بيذبح امتى بعصت العيد زينا زي غير الحج. لغاية ايه اخر ايام التشريك اما ذبح فدية الاذى واللبس فحينة فعلا يعني اللي هال محظور, محظور محظورة الاحرام لو حبيت اذبح امتى وقت الفعل مباشرة وقت الفعل وكذلك الفدية الواجبة لترك واجب لو تركت واجب من واجبات الحج يبقى يلزمني ما افدي افدي بدم يلزمني في الحج يلزمني في الحج لو اقلو لو اخرو واما دم الاحصار فعند وجود سببه يعني انا احصرت خلاص فسبب الاحصار موجود انا مش موجود موجود وخلاص فيقنت ان لن استطيع ان انا اكمل مناسك الحج او العمره في الحاله دي اسبح أزبح في المكان اللي انا فيه وقت الإحصار وهو شاه او صبع بدنه سبعه يشترك في في بدنه او صبع بقرة زي الاضحيه زي الاضحيه لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيصار من الهدي ما استيصار من الهدي هنا على حسب ايه القدرة زبحي شاء او ان انا اشترك في صبع بخرة او في صبع بدنة مفيش في المكان انا احصرت فيه شيء من الهدي اشتري يعني اذهب الى مكان واشتري مش لازم لا لأزبح في المكان هنا طالما فيش خلاص لأنا اذهب الى مكان اخر فيه وازبح في هذا المكان لا بأس ولكن عند وجود سبب الاحصار لانه ممكن واحد يقول له استنى شوية ده مش احصار يعني واحد يقول له طب استنى شوية ما نشوف حالك هنعديك ولا مش هنعديك مثلا واخد ذلك فانتظر قليلا تبين له وتأقن انه احصر فأصبح دلوقتي السبب للزبح موجودة لمش موجود موجود سواء زبح مكان أو زبح في مكان آخر خلاص فالعبرة بوجود سبب الإحزاب وليس في العبرة وجود الشاب موجودة لمش موجود أحسد طالما نوى طالما أنه نوى أو أحرم, أو أحرم. أو أحرم. لا ما احرمش هنا هنا ما أحرمش العبره بالإحرام المحصر لابد أن يكون أحرم بالحد أو العمر طب أحصر بغير إحرام خلاص لا شيء عليه مكان الزبح يذبح فيه. هذه التمتع والقرآن السنة أن يذبحوا بمنه. وإن ذبحوا في أي جزء من أجزاء الحرم جزء. يعني التمتع والقرآن يذبح فيه في منه. طب لو ذبحوا في أي جزء من أجزاء الحرم يجوز؟ وكذلك في ترك الواجب وفعل المحظور لا تذبح إلا في الحرم. عدا هذه الإحصاف يذبحوا في موضوع. زي ما قلنا, قلنا. هادي الاحصار يسبح في موضعه الأخ بيقول طب لو في الشياء في المكان ده يبقى في الحالة دي أذهب إلى مكان آخر وأشتري ما أسبحه شق عليها الوجوع تاني مكان الاحصار يبقى أسبحه مكاني أسبحه مكاني ويوزع الفقراء والمساكين. أما الصيام فيجزئه في كل مكان اللي هو الصيام تلات يام في الحج يجزئه نصومه في ميناء في عرفات في أي مكان والمستحبه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أه طب واحد عاجز أن يصوم ثلاثة ايام في الحج عاجز أن يصوم ثلاثة أيام في الحج عرض له عارض فعاجز عن صوم ثلاثة أيام في الحج يصوم عشرة بلده يصوم عشرة في, عشرة في بلده لقول تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيصر بالهاء من الهدي فمن لن يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ويستحب أن يذبح الحاج بنفسه وإن اناب غيره فلا بأس بذلك يعني الحج واللي يذبح يجوز أن ينوب غيره يجوزني يوكل غيره في الزح ويستحب أن يقول عند الزح بسم الله اللهم منك اللهم هذا منك ولك أما شروط الهدي فهي شروط الضحية أنا أهدي بيه أتقرب الله بيه أفد بيه أن يكون من ذهيمة الأعامل بإبل والبقر والغنم أن يكون خاليا من العيوب التي تمنع الإجذاب العيوب معروفة كالمرض والعور والعرض والهزال أنت توفر فيه سن المشروعة فالإبل خمس سنوات والبقر سنتان والمعز سنة والضبع ستة أشهر زي شروط الإي زي شروط الأضحية تماماً. الباب الرابع في صفّة الحج والعمرة. الاصل عند اهل العلم في صفه الحج حديث جابر المشهور هذا الحديث رواه الامام مسلم وده اشهر حديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان الشيخ الالباني رحمه الله لي افرد افرد مصنفا خاصا بحجه النبي صلى الله عليه وسلم اللي اسمها حجه الوداع من حديث جابر رضي الله عنه ورواه بكل الروايات مع حديث جابر في صحيح مسلم وقد تتبعنا روايات الصحيحه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتلخص لنا من مجموعها الصفات التالية خلي بالكو, خلي بالكو بقى هنشرح بقى اللي احنا وابناه كله في الكلام اللي جاي. اللي ليه الصفه بقى صفة تف... صفة ماذا تفعل؟ إذا وصل مريد النسك إلى الميقات, الميقات الميقات المكاني المكان ماشي فإنه يستحب له أن يغتسل يستحب ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر يحل أخذه كشعر الإبط والعنا والشارب هو لسه ما إيه ما أحرمش لو وصل للميقات لسه ما أحرمش يا جماعة وصل للميقات ولسه ما أحرمش فيجوز له أن يأخذ من شعري ومن أصهاري ومن إبطي ومن شعر العنا وما شابه ذلك واضح؟ ويقلب أغافره ويتد يتجرد الرجل من المخيط مش المرأة يتجرد رجل من المخيط ويتطيب في بدنه قبل نية الدخول في النصب يعني يجوز هيغتسل وتجرد من ملابسه ثم يتطيب يطيب بدنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنه لم ينوم مع أنه في المقاط المكاني بس لسه ما منواش العبرة بنية الإحرام العبرة بالإحرام العبرة بالنطق بالنية ويلبس رجل إزارا ورداء نظيفين أبيضين وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب ويغط رجل كتفيه يغط الكتفين الاثنين، هيعريهم فين؟ عند الطواف عند الطواف هيعري كتف الأيمن هيعري كتف الأيمن فين؟ عند الطواف خلي بالك ويغط رجل كتفيه برداءه، ويهل بنسكه الذي يريد والأفضل أن يكون إهلاله إذا استوعى على ذاتبته يعني انت هتركب اتوبيس انت في المطار اهو الافضل ليه, أفضل ليه؟ طلعت الاتوبيس وقعت تركب سيارة وقعت تركب طياره واضح, طيارة واضح؟ تبدا تهل هذا الافضل طب لو اهلت قبل ان تركب لا باس لا بذلك ليه هو الافضل بيقول لك الافضل اذا استوى على ذبته لنرسل اهل بحرامه بعدما ركب ذبته صلى الله عليه وسلم واضح واضح وان كان المحرم يخاف من عائق يمنعه من اتمام نسكه كمرض او قطع طريق او نحو ذلك فانه يشترط ان محلي حيث حسبتني ودي نقطه جديده انا دلوقتي خايف ان انا مريض خايف المرض يزيد فاحصر بسبب المرض خايف ان يكون فيه ألول ان فيه قطع طريق في هذا الطريق فخايف فأنا أقول بقى لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج وعمرة أو لبيك اللهم بحد وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستاني يجوز هذا الصد فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستاني واضح يستحب له ذلك ويستحب أن يكون عند إهلاله مستقبلا القدلة مستقبلا القبلة ويقول اللهم هذه حجه لا رياء فيها ولا سمعه, سمعة. اللهم هذه حجه لا رياء فيها ولا سمعه, سمعة. سمعة. ويصرع في التلبيه يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك وكان الصحابه يزيدون لبيك ذا المعارد لبيك ذا الفواضل ويسن ان يرفع صوته بالتلبيه تنبيه. تنبيه. تنبيه. يعني طول الطريق وانت ماشي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ترفع صوتك بالتلبيه غير فإذا وصل مكة دخل مكة يسحب له أن يغتسل قال ده هي اللعنة لبس الإحرام يا عم الشيخ ما احنا قلنا اللبس مالوش علاقة بالإحرام لبس مالبس الإحرام مالوش علاقة, ما ما علاقة بالإيه يعني خلع الإزار والرداء وخلع المرأة ملابسها حتى تغتسل عند دخول مكة ليس له علاقة بالإيه بالإحرام نفسه فيجوز أنه أخلع واغتسل لدخول مكة بس ما ايه لا أتطير ولا أمس طيبا ولا بخورا ولا أغسل صابون بريحة. دي عشان صابون بريحة. وانا ايه? وانا محرم عشان اخذوا بالكم استحب له أن يغتسل فإذا أراد أن يطوف اتضبع الرجل بأن يكشف عن كتفي الأيمن ويغطي الأيصر برداءه ويشترق أن يكون حال الطواف متوضئا هذا شرط عند جماهير العلماء سلفا وخلفا أنت لا تطوف في البيت إلا أنت طاهر من الحرس الأصغر لأن النساء قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن أحل الله عز وجل أحل فيه الكلام فلو انتقر وضوءك عند مثلا الشرط الثالث أو الرابع تذهب وتجدد وضوءك ثم تعود من حيث انتهيت, انتهيت. انتهيت. لا تعيد الطوفان جديد تبدأ من حيث انتهيت. انتهيت. انتهيت. انتهيت. ويستحب أن يستلم الحجر الأسود ويقبله انت تقدر توصل للحجر الأسود يستحب لك أن تستلمه وتقبله يصعب عليك ذلك وشق عليك ذلك إن كنت ستؤذى أو تؤذي غيرك من المسلمين فيجوز لك أن تستلمه بيدك فقط من بعد وتقول بسم الله والله أكبر وتبدأ الطواف من ذلك تبدأ التواف عند استلامك الحجر بيدك ولو من على بعد حتى لا تؤذي ولا تؤذى ولا فان لم يمكنه ذلك استلمه بيده وقبل يده يرضى له ذلك فان لم يمكنه ذلك يشير اليه بيده ولا يقبلها يعني خلاص انا دلوقتي ليه وصلت ليه اقبله انعجز عن التقبيل واستطعت لم ولا في دي ولا ولا ويفعل ذلك عند كل صوت يعني ييجي عند كل صوت انا من الحجر الاسود طبعا هناك دلوقتي عاملين ايه؟ اضاءه خضرة. اضاءة خضرة. الكعبة تكون على يسارك تبتدى التوافل عكس عقارب الساعة. الكعب على يسارك, يسارك. فبتستلم الحجر الاسود لو وصلت اليه قبله ما وصلتش لي ايدهك استلمه بايدك وقبل ايدك ما استطعتش ان تقبله ولا ان تصل اليه بيديك وتقبل لديك شاور اليه فقط تشير ليه فقط ولا تقبل يدك ولا تقبل يدك التدافع طبعا هذا يحرم صرعا التدافع لوصول الحجر يحرم صرعا اللهم انك حجر اني اعلم انك لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك هذا كلام عمر رضي الله عنه هو فالناس عندهم بلاغة وعندهم غلو والأسف الشديد في, في ناس الامام كل صوت في كل صوت التقبيل أو الاستلام والتقبيل أو الإصارة في كل صوت ويفعل ذلك عند كل صوت ويبدأ كل صوت بالتكبير وإذا وين ترى الطوف بسم الله والله أكبر فحسن يعني هو أقول بسم الله والله أكبر عند بداية الطواف في البيت واذا هبط الها لمن استلمه استلمه يعني وضهره عليه ولا يقبلها ورايده على الركن اليماني ولا يقبلها طيب ما قدرش يستلم الركن اليماني خلاص حتى لا يشير اليه لا يشير الى الركن اليماني فان لم يكن استلمه فانه لا يشير اليه زي الحجر الاسود ماشي؟ ولا يكبر ما يكبرش لأن التكبير خاص بالحجر الأسود فقط وليس بالركن اليماني طيب بين الركن اليماني والحجر الأسود يدعو دعاء النبي صلى الله السلام المشهور ويقول بين الركنين وهما الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويدعو في بقية الطواف ماشاء يعني طواف كله تقرأ قرآن ماشي تذكر معزل ماشي وتدعو الله تبارك وتعالى ماشي طبعا وهنا تسكب هنا تسكب, العبرات. هنا تسكب العبرات تشعر فعلا بانك في الملكوت العلوي وليس في الملكوت السفلي تشعر انك مع ربك تشعر انك تنادي ربك تبارك تعالى حتى انك لا تشعر بمن معك لا تشعر بمن حولك تشعر انك في دنيا كما يكونون غير الدنيا التي نعيش فيها فنس الله عز وجل حج بيت الحرام يعني دي ده مطلب عظيم جدا عند كل مسلم تشعر فعلا هنا تسكب العبرات تتذكر كل شيء في حياتك وهنا طبعا الرحمات تتنزل من قبل الله تبارك وتعالى رحمات والله يا اخوانا شعور يعني من اقوى ما يقول ان تكون كده مع الله تبارك وتعالى تشعر انك امام بيته ووفقت الله تبارك وتعالى لزياره البيت الحرام تطوف بالبيت تشعر بالرحمه تشعر بكل شيء حسن وتنسى كل شيء قبيح حتى لو كان كنت في وسط مئه امراه تنسى كل شيء قبيح والله تنسى لان هنا الانسان يتذكر بنوبه ومعصيه فتجد ان القلب يتحرك ويتحرك شوقا للقاء الله تبارك وتعالى ويستحب ان يرمن في الاصوات الثلاثه أو يرهل في الأشوات الثلاثة الأولى اللي هو الرجل والرمن فوق المشي ودون العدل يمشي في الأربعة أشوات يمشي في الأربعة البقية فإذا أتم سبعة أشوات يبدأ يغطي كتفه يبقى تعريط الكتف تعريط الكتف الأيمن تكون في إيه ثلاثة أشوار فقط ماشي ما خلص ثلاثة أشوات يغطي كتفه بردائه ثم يذهب إلى مقام إبراهيم عليه السلام فيقرأ واتخذ من مقام إبراهيم ويصلى, ويصلي ركعتين خلف المقام عجز أن يصلي ركعتين خلف المقام يجوز أن يصلي في أي مكان من الحرم يجوز أن يصلي في أي مكان من الحرم يقرأ في الأولى بصورة الكافرون وفي ثانية بصورة الإخلاص طب إذا لم يتمكن من الصلاة خلف المقام لزحام ونحوه يصلي في أي مكان من المسجد وهذا التواف هو تواف القدم للمفرد وللقارن وتواف القدم للمفرد والقار للمتمتع احنا قلنا الفرق بين القارن المتمتع المفرد ايه ان المتمتع بيعمل العمرة في, في شهور الحج ثم يتحلل انما القارن المفرد ما بيتحللوش بيدخل العمرة في, في الحج ثم يشرع له ان يشرب من ماء زمزم بعد ما يطوف وصلى ركعتين عند مقام ابراهيم يذهب إلى ماء زمزم ويشرب منه هذا من الناس ويصب على رأسه ثم يرجع إلى الحجر الاسود فيستلمه انتهسر يرجع لحاجب تاني لا السلمور طب, طب عجز خلاص يذهب على تبعا. تبعا. السعي بين الصف oppose ثم يخرج SPT ويخرج للصلفاء ويقرأ قول الله عز وجل <تصفيق> انっочно مرأة من شعائر الله طبعا في رواي يبدأ بما بدأ الله به يقول أبدأ بما بدأ الله به ان الصف و من شعائر الله ثم يركز صفاء حتى يرى البيت طب عجز ان يشوف البيت يتجه يتجه تجاه البيت ويستقبل القبلة ووف ويقول الله أكبر ثلاثا لا إله إلا ولا شريك له الملك ولو الحمد يحيي وميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده, وحدة. يقول ذلك ثلاث مرات ويدعو بينهما طويلا يعني يقول ده ويدعي ويقول ويدعي. ويدعي. ويدعي ثم ينزل ماشيا الى المروه ينزل ماشيا المروه. ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا وذلك للجال دولد هناك طبعا في أماكن معروف على مين ضريم. السعي هنا بيكون جري الرجل يجري ما بين الميلين الاخضرين الآن بيجري جريا سريعا المرأة لا ليس على المرأة رمل وليس عليها القداع وليس عليها جري في السعي ليس عليها جري كالرجل وذلك للجال يون النساء ثم يمشي حتى يرقى المروة يصل عند المروة فيصنع عليها مثلما يصنع على الصفا يقول ايه أكبر الله اكبر ثلاثه لا, لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك لله الحمد لله على كل شيء خطير لا اله الا الله وحده لا شريك له ونصر عبده وهذا بحق وحده ثم يدعو بلا سام شا.. يبقى كده تسكن صوت واحد ولا اثنين واحد من الصفا الى المروه واحد, واحد. وهذا شوط ثم من المروه إلى الصفا يرجع ثاني من المروه الى الصفا كده شوط. شوطين وكده شوطين ويفعل على الصفا كما فعل في المره الاولى فاصل عليها مثل صنع على الصفا ثم من المروه إلى الصفا شوط اخر حتى يتم السعي سبعه اشواط هيبدا من الصفا وينتهي نهاية نقطة السبع في المروه نقطة الصوت السبع في المروه وهذا سعي الحج للمفرد والقارن ولا يتحللان بعده زي ما قلنا لوش ثم القيام بإحرامهما أما المتمتع فهذا هو سائر العمرة للمتمتع فالمتمتع وهو سائر العمرة للمتمتع ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره ولبس ملابسه زي ما ذكر ثم يلبس ملابسه حتى إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن ذي الحجة أحرم المتمتع بالحج من مكانه المكان اللي هو فيه بيته بيته, بيته, بيته بيته من الفندق في الفندق, الفندق في الحرام في الحرام من مكانه لا يلزمه يخرج إلى مسجد تلعين كما يفعل الناس لا, لا يلزمه ذلك وكذا غيره من المحلين بمكه وقربها يعني اهل مكه وقرب اهل مكه بيحرموا بيطهروا من اماكنهم ويستحب له ان يفعل ما فعله عند الميقات من الاغتسال والتطيب والتنظف وتتوجه جميع الحجاج الى منى ملبيين ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اللي هي ايه الليله اللي هيباتوها عشان يروحوا عرفه اليوم يوم يقصر الربعية من غير جمع هيصلوا الظهر رفقته بس ركعتين والعصر رفقته ركعتين والمغرب هو التلات ركعات والعيشة رفقتها ركعتين والفجر رفقته ركعتين واضح؟ ده ما بيدي ايه؟ يوم التروية اللي هو ما بيدي منها اللي هو تاني يوم هيروح عرفة تاني يوم هيروح عرفة ثم في صباح اليوم التاسع اليوم عرفة يسير الحاج الى عرفه فانت يسر له ان ينزل بنمره الى الزوال فحسن إلى الزوال فحسن واذا زالت الشمس خطب الامام او نائبه خطبه قصيره ثم يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظه طب ليه هنا هيغسل يجمع حتى يتفرغون للدعاء وعباده الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم يتفرق فهو بيسمع صل الظهر قصرا هو العصر جمعا العصر قصر وجمعًا يتفرغ العبادة لا ترتان. جمع تقديم جمع تخطين. لا أهل مكة يؤمنون، أهل مكة لأنه في مكة إنه مقيم، المقيم يتم كما فعل رصد رضي الله عنه أربعة. لما صلى بهم لما حج بهم وصلى بهم صلى تماما عثمان رضي الله عنه قال اني مقيم الان فلماذا اقصر فالقصر يكون لاصحاب السفر للمسافرين والتمام يكون لاهل المكان ثم يدخل عرفة ويجب على الحاج أن يدقى انه في داخل حد عرفة زماؤنة لازم تعرف انت داخل الحدود عرفة ويستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو ويلبي ويحمد الله عز وجل ويشهد في التضرع والذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم وأفضل ما يقال في ذلك اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويكون في ذلك اليوم مفطرا الحج بيفطر في يوم عرفة ليه؟, ليه؟ ليتقوى على عبادة الله تبارك صيام عرفه انه يكفر سنة ماضية سنة مستقبلة هذا يكون لغير الحاج وليس للحاج لانها اقوى له على العبادة ولا يزال ويقف متضرعا متذللا الى ان تغرب الشمس فاذا غربت الشمس افاض من عرفه بسكينة ويسير ملبيا حتى يأتي مزدلفه فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا ويخسر العشاء ورخص للضعفة ان يخرجوا من مزدلفه بليل زي من اقول يجي الساعة اثنين تاتا بليل يخرجوا يروح فين عشان يرموا الجمارات لان بيصد عليهم فعلا الانتقال من لماش عرقب آخر لا سيما الضعفاء أو المرضى أو ما شابه ذلك ويبقى القوي في مزدلفة حتى يصل الفجر ثم يستقبل القبلة ويحمد الله عز وجل ويكبره ويهلله حتى يسفر جدا يعني وقت ايه الاسفرار لوقت ايه شروق الشمس ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس يعني النهار ها طلع الشمس هتطلع يبدأ ينتقل قبل تروحها إلى إلى, الى, الى, الى, الى, الى, الى رمي الزمرات قبل طلوع الشمس وعليه السكينة ملبيا ويلفقت سبع حصيات من الطريق حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصار ويقطع التلبية خلاص التلبية هنا إيه انقطعت ويكبر مع كل حصار يقول الله أكبر ويبرمي رمية العقبة الكبرى سبع إيه سبع حصيات ثم ينحر هديه, هديه هينحر إيه بقى بدأ ينحر الهدي بعده رمية جمرة العقبة ثم ينحر هديه ويستحب أن يأكل منه ثم يحلق رأسه ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى سحيا الحج إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا، ولم يسع مع طواف القدوم يعني في واحد جه يطوف طواف القدوم دخلت أعمال الحج فما قدرش يسعى ما قدرش يسعى وهو بيطوف طواف القدوم اللي هو في حال المفرد الهفرد والقارن في الحالة دي بعد ما يروح يقصر ويحلق يسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى طواف القدوم والسلة ترتيب هذه الاعمال فالزبح فالحلقة والتقصير فان قدم واحدا منها على الاخر فلا حرج. لا حرج. يعني قبل الطواف قبل طواف deb... القدوم. اي قبل طواف الافاضه يجوز لا وذلك. فان قدم واحدا على الاخر فلا حرج عليه. واذا فعل اثنين من ثلاثه ثلاثة. من ثلاثة أعمال <تصفيق> رمي الجمرة، جمرة العقبة أو الحوض أو التقصير والطافع الساعي إن كان عليه سعي التحلل التحلل الأول كذا ممكن يفعل شيئين ويتحلل التحلل الأول ده التحلل الأول اللي إحنا نقول التحلل الأول له التحل التحل بعد ذلك أنيلبس المخيط خلاص كذا التحلل الأول يبيح له كل شيء إلا الجماع يبيح له كل شيء إلا الجماع وحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام إلا النساء فإذا فعل تحلل التحلل الأكبر فيحل له كل شيء حتى النساء ويبيت من ميلة الحادي عشر والثاني عشر وجوبا ميلة الحادي عشر والثاني عشر وجوبا لهم تن يوم العيد وثالث يوم العيد وجوبا ويرمي الجمارات الثلاث يوم الحالي عشر بأدي عم ثم الوسطى ثم الكبرى وكذلك في اليوم الثاني عشر ويبدأ وقت الرمي من الزوال الى طلوع الفجر من زر الشمس امتا عند الظور الى فلو الفجر اليوم الثاني وإذا رمى الجمرة الصغرى سن له ان يتقدم قليلا عن يمينه ويقول ويستقبل القبلة رافعا يديه يدعو واذا رمى الجمرة الوسطى سن له ان يتقدم وناخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويقوم طويلا يدعو رافعا يديه ولا يقف بعد جمرة العقبه فاذا أراد او فان اراد ان يتعجل فانه يجب عليه ان يخرج من منها يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس فان غربت عليه الشمس في منها مختارا وجب عليه مبيت ليلة ليله الثالث عشر يعني أنا هتعجل يبقى لازم أخرج قبل قبل غروب الشمس لو تعجل من تعجل في يومين لو الحد عشر الثاني عشر يبقى لازم أخرج قبل الغروب لو تنتنف منه لبعض غروب الشمس يلزم أن أنا بيت ليلة الثالث عشر وكده مش يكون متعجل كده مش يكون متعجل ثم إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليها أن يطوف طواف الوداع ويجعل آخر عهدي بالبيت الطواف ويسقط هذا الطواف عن الحارة والنفساء والله اعلم بكده احنا يعني فاضل الاماكن التي يشع فيها الزيارة وفاضل الضحية والعقيقة دول السفادين فاحنا ان شاء الله يعني ها آخر, اخر اسبوع اللي جاي يعني في الدراسة سأقول لكم اول فرق كلها اسبوع القادم اخر ان كنت موجود سأكمل معكم ان لم أكن ووقفتم على هذا الحد لا بأس فأنا أكلم لسه الإدارة بحيث أنه لو أنا مش موجود عند ظروف لو مش موجود أخلي حد ييجي أشرح لكم اللي فاضل لو أنا موجود إن شاء الله هشرح إن شاء الله هشرح فآخر أسبوع إن شاء الله الاسبوع المقبل وصلى الله تبارك وتعالى نتخبل منكم ومنكم صالح الأعمال هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه